أعوذ, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم الله نور السماوات والأسفل ما ثار نورك الزجاجة كألمان <الزجالك> <الزجالك> <الزجالك> يوقض من سجوة يهدي, يهدي الله لك Allah يقولن فينا في قدو Rijalullah يخافون يومًا ما G-O-L Ya Yasadanu vam Help so so والله سريع الانسان ذنب او يقولون في بحر thou shalt move وَمَنْ لَمْ يَجْعَ إِلَّا عُولَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورًا أَلَمْ تَرَى مَنْ هُوَ سَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ وَالْقُرُونُ صَبَّحَ كُلُّ <تصفيق> والغضاء العليم بما يفعل ولله, ولله مرف السماء ايو لنزلوا من السماء فيصيب به من يشاء Hello! ويننزل مننا السماء رحمة <تصفيق>